حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما ذبحا لنصل وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فزق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإفم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم؟